بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء واشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين أما بعد في البدايه احييكم جميعا بتحيه الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارسال امهاتي جماعات معلتي عسرت سفر شحن 484 هجريه كمون عسرت 10 اكتوبر قلت شحن عسرت 10 ميلادي اذا كنوداء قريب نازل لنا مالتي الاصول الثلاثه كنقصله وبفرق بشرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى بارك سب زحل في درسي بزعبته وسدنا مالتي ب شرع خنكيط ربي زوروته شرعي بوغرنا خنكيط اما الحكم بغير ما انزل الله فتي شرع ربي زوروته قدفنا ب حججت ان يدق سبع كنت قيره نتي شرعي اعتقادي خونو يكفر والشيخ ابن باز رحمه الله ان اعتقادي سلسه تقي السنه مالتي اخونا فرج ظاهرنا لقدام هو ت رابع طبعا اي يكفر مو خانو المفضلة المفضله اتي حقنا يدق سبع زوج صو يبلس كرت شرعنا يربزهم زيوم كفروا بنيتنا امنت بالدائس لزحدهم نعم. نعم المسويه يعني هو سواء بسواء ذنبه شرع الله هو سواء بسواء مع القوانين الوضعية مستي سبع حنثو لك هومو شرع الله ثلاث مرات مالتي تدل خاطر تشرح اخي حدث لصغلاء ايضا عندما بي حقتاتنا يدك سبع نايدك سبع موخيد زيوم كفروا ولا يكفرون غنوا زيوم كفر طيب الثالث اي من لنا المستحل المجوز دايب الجائز غلطيو قلنا فراره بشرع الله تعتبرك جائزي شرع الله كيدكم باتي حق تاع تناديك سبع تخيلك ازي جائز و اله يامن اذا خفيروا ده كفر اذا خفيروا على عبد الله اذا يكفر عمليه راح تقول اعتقادكم ونادو اعتقاد لنا نؤمنك قدامي عمل خالي نيسرح قدامي بتكبراته ندحرنايو بتشرع الله كيد واضح شباب لكن لذي حقنا يدق السبات امين الله مالت ايكونن انت دا حيتك شر الله غادي فكاتغير على الغم شر الله تامن دي غتلكاي والله امنو ليك مونتايده نابتي حقاتنا يدق السبات وسدك الكحت انتي والله قبه كبلع دلي خبل مبقىستي فردي فرجي ططوابيله كشنفو سلاز دل هنا ينصار لك ها شباب اذا خفي رد اي كفر اذا معصياوي عاصي من كبائر الذنوب اكبر الله بس تكبراتكم برتو بس الرشوه قبل قبه هو السد قبل نفس قششوه بالدنيا سلطان كرككبر فتقايدين الصغادح راح نجيب لوت فراداي مالتي نابانا كله جهاز الاتصالات تاع رارسكا سلطان ابن كامل كمون بارك الله فيكم تايب الماتي اناسي نزي لا ايزي قلت انا كلتنا زلنا ما باس اي كو دوقه كشنفهي بازي عيلو نتي حقتاتنا هذ الكسبات امنن اللي يكون بقلتي بلاك والله لا شرع الله فوتي كن حظوظياتنا يا دنيا حزني بقول باي بلا شو غب خب العاقب الله العافى من كبائر الذنوب ده انبر اي كفرني قلنا ابزيات تطول حجي الشيخ محمد بن عبد الوهاب اي طاغوت التقسبات زوجصو حقتات نربز الاسعار حقتات نشرع الاسعار حقتات بوهن كحد تناي ربي شرع زورته وخن امن زي توحيد مخانو دليل اقرب لنا له معناته دليل مرتعي كان نفس الجمركه نقول لها هنا مزاخريت معناتي كل جزاء اهل السنه والجماعه يستدلون ثم يعتقدون كل جزاء بدليل جمهورهم اتئمنه ماتم كالدليل كالقران كالسنه كفهم في ومسلم بخلاف اهل البدع والاهواء يعتقدون فكر رمزه زي اه حساب زي بدليل عقلي خذوه بعقلهم بحنقولهم بسمعيتهم خذ دعيوا نزازه امنوا دليل العقل بحنقولهم زخذوه نعاد دليل اذا دليل لدليل بدي حلو نتايات نتا احاديث قطاويه الرائع من انتزا ايه زي اوي زي حديث زي ام ستيناتم اكايده تخيديلهم من القواعد القواعد هذه السنه والجماعه الاستدلال اه ثم الاعتقاد الاستدلال اول دليل وسط بدي من امنا تحضر ابزي دليل أبزي دليل الكتاب والسنه على فهم السلف اما دليل زي بالكبه حنقول لك اخي الكبه دحريو سكذا قنع عز بسحكو حسب القران الذي الك خدلي اذ اهل البدع والاهواء اهل البدع كل جزئ تعقيداتهم يعتقدون امنات يحضروا بحسب ذاتهم ثم يسجلون بدحرينا متاخذوا نعبد الريم لداي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته واضح هذا القاعده يا شباب زياده متوت قاعده مالته ولذلك راىوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكل مشايخنا السنفيون كل جز والدليل قوله تعالى والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى فهم الصحابه رضوان الله عليهم ومن تبع الصحابه من التابعين زي غيرهم معلمهم انا اثر تربياتهم قوم إسلامية زي بزي اغرون مزخسخسون بزي, بزي الله دليل كل جزئ تعالى لا اكراها في الدين رب سبحانه وتعالى سوره البقرة لا اكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى هذه الايه في سوره البقره الايه 256 اذا اءذى دليل اقرب المصنف رحمه الله تعالى لا اكراه في الدين ما لتك اسلمنا يلا اذنت يا اسلمنا قبلس سلاذو خله حدثه امينو ترديو خاتو الله اما اجددكازي امنو لونسلمنا خاتو خله ازيغا مخان ولذلك رب سبحانه وتعالى نتايلو بزي عازيا لا اكراها في الدين دين الاسلام مالتي اجددكم ب... اسلمنا ايتاتو امينو ترديو ومكاتو أم الله مالتي قد تبين الرشد من الغي اي قد وضح قلت خوين له انتهيتي قلت خوين زله الرشد تقو نعمن قد صدق التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى سنه النبي صلى الله عليه وسلم كمون تفهموا السلف ازي واضح ازي قن نعندي واضح زغونه مالتي والغيد ماني صفات مالتي صفات دماني انتهله مالتي كرت صفات تزعبه صفات الشرك بالله عز وجل الشرك بالله عز وجل تزعابه يا زلم ربي زي قفره مغاني ابشرك مو متسب خالد مخلل في النار خوي ابذ الدنيا خا... كل عمل صالح في قبره دمسس يقول تقبلنا غي ضلال اي نايطفات منقد نوبلو معناتيو شرك توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله الا الله تفلح انم مسجمروا ابد ما جمرت اسلمنا حي زوم مسموسو تسلمنا هدفكم زلو عباده الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له لتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم فاعززهم وكل الرسل وانزلت الكتب وخلق الله الانسان والجن من اجل التوحيد كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون. لذلك ادسلمنا اجددكم ايتتكم ام امنو ايتو قوم اردو وترحمالتي مغنياتو قد تبين الرشد من الغي تقونوا من قدّي ناي توحيد من قدّي ناي سنة من قدّي رسول الله صلى الله عليه وسلم كم اون فهمي الردد انا يا صحابه قلص من الغي كرتي ضلال تضلال دم شركي بدع رسول الله صلى الله عليه وسلم زي كبر وقت كبر انزي ضلال مو خانوا قلص خويني سلازي تون كفار امين المولى نبينا صلى الله عليه وسلم بر اجدد كايكونن لله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت الله فمن يكفر بالطاغوت والطاغوت هو الشرك الطاغوت كل من تجاوز حده ادرته السكر ابتصر احنا يرب ذاته نعيتك ازون فهو طاغوت كفرعون انا ربكم الاعلى انا ربكم اذا باذننا فرعون فهو طاغوت وابليس هو طاغوت وكذلك من عبد وهو راض دس نابولو ان سبع انت تغزوه خلو دسيلو ويخرج من هذا من, عب... من عبد وهو غير راض دز يلو انت غزيه امه تخينم اذا عليه الصلاه والسلام كغزو ونصارى الله وجربي لمون عيسى عليه الصلاه والسلام لكن عيسى عليه الصلاه والسلام حش وك يوم عليه عيسى والسلام كذلك الشرك بالله كل ازم الطواغيث ويؤمن بالله برب زامن الايمان بالله اوله التوحيد توحيد زحز فمن يكفر بالطاغوت شوف رب سبحانه وتعالى اول انت تغسل ملائكه بزار طاغوت يتوحد قد ما توحيد و حجي الشيخ بن حسين مين رحمه الله تعالى ا منهج رباني الزغونه كذا زي ان و صدا ثم التحليه واضح زي قاعد التخلي معناته ما نقر خرخرت اللي و تصري لك بنحرق وتصورت منو ازغاني ابد شوون حتى ابنا الدنيا غنصات ونور ما زلن حنتي كوبايا انت دار رسيحه انيحه لك ازاي تحلي هذه ازاي تخلي انبل تخلي انبل ابو شاز نور صحتك واوصل له صورين صورين صوري معي كستمنت مالك بدي حري تحليه من ايه مملئ ملقا مالك اذا لبخه عقيده اغفر كحد بمنتبه علىتي بطاغوت كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت نربق اديفكا تقولوا طاغوت صغونه مخلوق لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ما مقرب اقرب قريب جبريل عليه الصلاه والسلام ونبي مرسل اقرب نبي مرسل لما الرسول صلى الله عليه وسلم لنز يوم كمان تنقزهم يا بلنا. لذلك اذا تغير حدث رب سبحانه وتعالى فقد استمسك بالعروه الوثقى. رب سبحانه وتعالى فقد تمسك ايبل فقد استمسك استمسك بحيلي قطع بالك المحزب تمسكتم كان حزوله لكن اترير ادمجلو تحزوه استمسك فلان قط ابلوا حزواله انت اذا قط ابلوا حزوازله بالعروه الوثقه العروه الوثقه هي الاسلام الوثقه ملت موثقه ترر دللت زخنت هيمنوت اسلم منه نزاه سلمنا نزاه قد تقبلوا حزله مالك الزئان كلتيه عند الكفر بالطاغوت والايمان بالله وحده وزئاء تا معنى لا اله الا الله حجي نبته شرحنا الشيخ بن عثيمين حفظه اذا ايه زئاء يقول له الشيخ بن عثيمين والدليل قبل كله المصنف رحمه الله أي على وجوب الحكم بما أنزل الله والكفر بالطاغوت باتي ربي زورده باخن كيد باتي واغيت مالك زي ربي قديفك تجزؤهم تمئزهم بزيهم دماغك حت زي اتا عبد العزيز فيهم معناته ولذلك ابزا لا اكراها في الدين مش المصنف زاد دليل زيامه سقربه السلام, السلام ورحمه الله وبركاته انتهى له الشيخ بن عثيمين رحمه الله لا اقراها على الدين لظهور ادلته وبيانها ووضوحها اجددك باسمنا اوتو تبلوو نجر يالن وناتو تردي وامنوا لل كاتو ولهذا قال بعده بدحرزه رب سبحانه وتعالى انتي قد تبين الرشد من الغي قل سخيون له مالتي انتي الرشد قل احنا قد مالتي قلوا احنا قد ما, ما توحيدي سنه كما فهم الصحابه فهم السلف اذا اقتنعت من قد والغيد ماني ضلال طفات ما له اذا طفات زي, اتفعت زي الغي هو الشرك والبدع والماسي زعابه يقن شرك والعياذ بالله كذلك بدحروس الرعب ده اذا قول لزيد ضلالي والعياذ بالله تفاتي فان كل نفس سليمه لا بد أن تختار الرشد على الغي تدا حدا ربي بافاطا طروء قنوع من قدس دلسبن دحر رينا مالتو انت اي من, من قدس زمرس لنتي من قد تفاد ما انتايكبر كبو يرحا كم ترى سبحانه وتعالى زبولوا والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا اتوم بانى صعرز غبورو تحقي ربي ارني ونعتم نقدم رحاني زبولوا لنهدي انهم سبلنا تمنقدنا خنر يومينا كنمرحمنا بتا قنعت منغدي كنمرحمي نايبوا طيب بد تحرقوا ويؤمن بالله يقول الشارح رحمه الله بدا الله عز وجل بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله شوف فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت هاي بله فمن يكفر بالطاغوت يكفر بايش بالطاغوت ان الطاغوت رب سبحانه وتعالى من متى شيء التقديم والتاخير ازي عبي معنى شيء خطوره الشرك خطوره الطاغوت والطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض دسندابوله وهو راض كل من ما قلت ازي مخانو وخطر مخانو زين كلتيني مخارب سبحانه وتعالى طاغوت قد التوحيد يا شباب وحد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازياء قدامك مقدمي ورب سبحانه وتعالى طاغوت المجمر اولا ازي طاغوت شرك عبيد خطر مخان يردانا حنت كلا اين قرن السقاء بز الدنيا زي زبز مخانو اذ الشرك مخادمات سالزاي نجر كاني رب سبحانه وتعالى قرب بالناس الازدله امنتي لان من كمال الشيء ازاله الموانع قبل وجود الثوابت قبل وجود الثوابت اول تموانع كتل لك الذي يمنع التوحيد هو الشرك الذي يمنع السنه ها شباب هي البدعه لتوحيد زغل كلا زغل اول كاب وراح شرك كم اول كابتي سنة زر حقك قبل سنة زر حقك بدعة كاب زي ترح ولذلك تزق الكلكان قر نوع القص قبل وجود الثوابت بدحري تيكولو تدالي نقر تقولوا عزقنا من قدشعو كراكز الكاي مالتش صدمني التوحيد والسنة وعلى فهم سلف الامه توحيد كنحز كاب شرك ريقنا مالتو سنه كنحز كاب بدعه ريقنا اذا تصبو غير تعطو زي اخا التيزو كل كلمه قرات كاب ام قدام تعالى زي مالتك كاب طوم انقفات زغون خا نغر قدام تعالى ارحقكم توحدني غا نقدمك اب شركي راح سنه ديغا كاب بدعه راح والظان لا يستناها قلت انصر بحنسبا الكبون ما ينحون بحسبا الكبون الصلالين صحاين بحنسبا الكبون ليتن كثرون بحنسبا الكبون سلزي شركي مستوحيد كغيت اي لين يفصلني هاي سلزي قدم كاب شرك رحب وزيها قاعده انتين بلا ولهذا يقال التخليى قبل التحليه شيخ الغبان يقول له بيزيدك ماني رزيامه قدمه مو الصفف تحرق رخز ولله التحليه بلا انت شركي الصففو الله كبنا رحف بده يحري لبخات ملئه التوحيد والسنه لبغه نور امل التوحيد والسنه على فهم سلف الأمة طيب بدحري رب سبحانه وتعالى انتهاله فقد استمسك بالعروه الوثقى كبشركي ريحكم طاغوت شركي باي امانو بدحري زي رب سبحانه وتعالى زياده غيركم فقد استمسك بالعروه الوثقى ابزياء الشيخ بن عسيمين التايلو رحمه الله اي تمسك بها تمسكا تاما قلوب ملوك استمسكت تلك بنو بولو قط اعبلوا حزوا الله ذا دين الاسلام دين التوحيد وهي العروه الوثقى هي الاسلام العروه الوثقى كذبلت جمدت ازيد ما تشبيه المعنوي بالحسي وحديث عجون الشيخ محمد بن عبد الوهاب النبي صلى الله عليه وسلم زي رنا قر معنوي بحسبتنا زقرص نقر بحسي كمنريو قرم يقرب لنا مثلا بني الاسلام على خمس هل هذا البناء زي هنسىنا اسلامنا يرئدي بعينك ايراين لكن كمنهنسى قرم قريب ومزلو زي هنسى زين خيفرسنا نخنحلوه مالتي خمس رقيروم كمنهنسى قرم قريب مننا بذ يسلمنا زين زي حموشه عند زيات مال وكذلك اذا نكر اذا سلمنا الكفر بالطاغوت قول النا بالطاغوت ك بالطاغوت كنت كم ونؤمن بالله وحده لا شريك له توعد عزنا كيف قال الله عز وجل فقد استمسك ولم يقول تمسك بسامي مو حجي نعم سامبلالو شخص من بسامين تامل استوعل وني حسب موي بلنال الله رب سبحانه وتعالى قد استمسك اذبل تمسك ايبل لان الاستمساك اقوى من التمسك استمساك تلكا يترور كرت تمسك تمسك فلان تلكا تصير روح زواله لكن استمسكت الكاتبت اترى زياده حزوال استمسك اقوى فنه استمسك تترر ولا تمسك استمسك استمسك دائما الف والسين والتاء للطلب بلب دليوا نذا سلمنا قطع بنون حز وفعل الرب سبحانه وتعالى حق حذو قد يتمسك ولا يستمسك حدا اسلمي تمسك غير خطبله صخريخه سلمنا حيزو خطبله صخريخه بظاهر التوحيد كاب شركي لكن يستمسك ولا يتمسك ولا يستمسك خطبله صخريخه يتمسك تلك حيزو سلمنا حيزوال لكن تلقط ابلو حزاس استمسكنه بلوشه كروه بالحزوه مالكوا اي نذاسلمن قطع بالحزوه نقيت قده كنز حت حزليس قامت تسيد قال له خا ما يغير حزو اف قوساب بالحزه دا يوض قدامك بين ترهب الزا قامت قطع ابلو حزه محركه مبالس نعاها غمن كي يسحبها كثرها هكذا ها ترى غمكن تفرعه دا يروح قدامك سلمناخا خمزي عند حرزنا استمسكن بالمالتي ابشرك خيس ادف لنبسي فرح حتى ابراهيم عليه الصلاه والسلام وجنوبني وبنيه هاشبا ان نعبد الاصنام نبي كل امام الانبياء امام الحنفاء رب سبحانه وتعالى امه كان حزب اسدوم حاد ابن عليه الصلاه والسلام في يوم يوم كاب شركه احنا نسقولو نبي ما بالو انا وانت اسلذه هنا استمساك بسلمنا كلونا اللهو كابزي طاغوت بمعنى كنرحق يقبا طاغوت شركي اسلذه هنا كابزي كنرحق يقبا مالتيو ساعه اخيرا اسلذه ابزي تاكلنا وان شاء الله بمس درسي بزعبز آخر حديث نزهه اصول الثلاثه المصنف رحمه الله تعالى بذا الحديث الزئه زازيموا ونعم الحديث عبا حديثا ان شاء الله بزمن درس الغنوسله اكثفي بهذا القدر هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته